صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله آمين. أمين والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم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 أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نص ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم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 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الظالمين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره الا ان تكون تجاره عن ترضى منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما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 نُكَفِّ الرَنكُم سَاتِكُمْ وَنُدِخِلكُم مُدِخَولَ كَريِيمَا وَلَا تَتَمَن النَّوْمَا فَوبَّ لَ اللههُ به بِهِي بَعبَكُمْ عَ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 أَْذِ جَالُ قَوامُونَ عَلَِّسَاءِ بِمَا فَغََّّ لَ اللَّهُ بَعْبََّهُمْ عَلَ بَعض وَبِمَا أَ فَقُ وَبِمَا أَنْ فَقُ مِن أموالهم الصَّالِحَاتُ قتَةُ حَافِضاتُ للِغَيبِ بِماحَفِ ظَ اللَّ وََّ تِ تَخَافونَ نُشوزَهَُّ فَعِبُومَّ وَهجُرُونَّ فيِيمَباجِع وَحْجُُوه في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 فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله أكبر